صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها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 الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرعا يره الله أكبر الله أكبر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 غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ثَغ بهينَ قَعَ فَوسَقُنَ بِ جَع إِ الإِن سَانَ لِوبِّهلَكَود وَإِنهُ عَ ذَلِكَ لَ شَه وَإِهُ لِحُّخَرلَ شَد. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يوم اذل الله اكبر الله